وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّنُ يَنَهُمْ وَلَا آمُرُ نَهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آذَانَ لِلْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من